نسقيكم مما في بطونهم من بين فرث ودم اللبن خالصا، ودم اللبن خالصا سائغ للشالبين.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 مختلف أنوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون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 فَمَالَذِينَ فِي الظِّلُّ بِرَادٍ تِرْزُقْهُمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفْدَةٌ وَرَزَقَكُمْ وَحَفْدَةٌ وَرَزَقَكُمْ من الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ